إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من ونحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه